الحمد لله ولا يحمد إلا الله وسبحان الله ولا يمدهي أن يكون التسبيح إلا لله والله أكبر ولا أكبر من الله ولله الحمد اللهم ربنا لك الحمد كما نقول وخيرا مما نقول اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على أن علمتنا أن نقول الحمد لله الحمد لله الذي لا تحصى نعمه ولا تعد وإن تعد نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كبار السماء سماءه والارض ارضه وجميع الخلائق عبيده والملائكة الاطهار جنده إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون سبحان من بقدرته ينمو الزرع وبقدرته يدر الضرع وبقدرته أعجد الإنسان بذات الإنسان قال للعين ابصري وهي شحنة فأبصرت بقدرة الله وقال للاذن اسمعي وهي عظمك فسمعت بقدرة الله سبحانك سبحانك يا الله خالق العجب من طين وماء من احتنى أبصار لا تدركك وبصائر لا تنكرك آمن بك المؤمن ولم يراك ببصره وجحدك الكافر ووجوده دليل على وجودك يا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إن شاء أما كان شاء أحيانا ونجهد أن محمدا عبده ورسول سيدنا ومولانا طب القلوب ودواؤها ونور الأبصار وضياؤها ما مست أمامه الحراس ولا دقت له أجراس ولا تغلب بأمجاده صبايا لم تلن عزيمته ولو سلكنا طريقته صلى الله عليه وسلم وتهدينا بنور سنته ما اغتلط علينا شيء من الأمور اللهم صل وسلم وبارك على جميع الانبياء والمرسلين صلاه وسلاما يا ربنا يملا الاكوان اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آلك واصحابه ومن اتبع بهديك الى يوم الدين ثم اما بعد الوان خطبه الجمعه عند الظهاره الإيمان واثره في الفرد وفي المجتمع إيه هو الإيمان ما هو الإيمان وقبل من نقول ما هو الإيمان فيه قبله ما هو الإسلام لأن عندنا إسلام وعندنا إيمان وعندنا احسان قالت الأعراب آمنا كل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا يبقى فيه إسلام فيه إيمان ايه هو الاسلام؟ الاسلام زي ما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في حديثه المشهور بني الاسلام على خمس بني الاسلام على خمس اشهد ان لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله قام الصلاة بتاء الزكاة صوم رمضان حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيل دي أركان الإسلام يبقى الإسلام فين أركان الإسلام الشعائر يبقى الدين المعاملة الدين النصيحة إذن العبادة قسمان قسم شعائري وقسم تعاملي ولا يقبل الله الشعائر إلا إذا صحت التعامليات رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش ورب قائم ليس له من قيامه الا التعب والنصب من لم تنهاه صلاته فلا صلاه له اذا تصحيح المعاملات باب لقبول ربنا للشعائر بني الاسلام على خمس اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله ده الركن العمده الركن الاساسي العمود الوسطاني بتاع المسجد تقولها وانت متوضي لا تقولها وانت متوضي وتقولها وانت على غير وضوك تقولها بالليل وتقولها بالنهار، تقولها في المسجد تقولها في الغير تحور الركن الاساسي الشرع ما اشتركهش اي حدا خالص اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله أعددت لله حين ألقاه أشهد أن لا إله إلا الله أقولها للإله خالصة يرحمني في القيامة الله يوم يفرض على الأشهاد قائلها ومن عصى فالجحيم مأوى لا إله إلا الله محمد رسول الله يجي للرقم التالي قم الصلاة وخلي بالك ما قالش أد الصلاة ألاقم الصلاة ليه ماشي قبل الصلاة ليه ها عشان يلفتك لفت ايمانيه ان الصلاة لابد من الاطمئنان فيها اقامه كامله اذا ابتمأنينا في الصلاة ركن من, من اركان الصلاة اقم الصلاة لدلوف الشمس الى غطق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا نرحب ايه الصلاه جديده زمان ولم تحدد مكان تجي تصليها في محل تروح محدش هيقول لك لا هتصليها في محدش هيقول لك لا تصليها في الغيط محدش هيقول لك لا لكن تحددت زمان ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الشرع يحدد الزمان وساب لك حريه اختيار المكان وحط لها شروط يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه ها اغسلوا وجوهاتهم وايديكم الى المرافق وانصحوا برؤوسكم وارجولاتهم الى الكعباج مفيش رمية تتوضى بتتيمن وفيه فاقد أورمبي احكامه الانفقية الشرعية موجودة في فاقدة بالجمع يبال الشرع في الصلاة حدد لك الزمان ويساب لك مدرية اختيار المكان عدوان طب الصلاة مرترفة ببرود الشمس ولا بمنازل الامر لأن احنا علمنا في كون الله إن للشمس بروب والسماء ذات البروب والقمر قدرناه منازل حتى عاده العرجون القديم والنجوم لها مواقع فلا اقسم بمواقع النجوم الصلاة مرتبطة في أيام في الثلاث مرتبطة ببروب الشمس أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا هي بالصلاه مرتبطه ببروب الشمس طيب ليه الصلاه مرتبطه ببروب الشمس مع ان الصيام والحج ارتبط بمنازل الامر ها لك عن الاهله قل محمد صلى الله عليه وسلم هي مواقيت للناس والحج وقال الرسول صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته القمر هنا رايح لفين للهلال وأبطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبانة 30 يوما يبقى الصيام والحج مرتبط بمنازل الأمر أما الصلاة مرتبطة بجروب الشمس مواقع النجوم لم يكتشف الآن لأنها منها شيء لأن الكون فيه أسرار عجيبة لو حاولت لها إبصارا أعياكا القوم مملوء بأسرار الله لو حاولت لها كثيرا أعياكا طيب ليه الصلاه مرتبطة بمغرب الشمس لأن ربك عايز من الصلاة الاستمرارية وهي الفرد اللي ما بيفقوش مش قادر تصلي وانت واقف صلي وانت جالس مش قادر تصلي وانت جالس على جنبك اليمين ما تقدرش على جنبك اليمين استلقع على ظهرك ما تقدرش يأومي برأسك ما تقدرش يرمش بعينك ما تقدرش أجري أركان الصلاة على قلبك أما الصيام بيجي في العام مرة واحدة شهر رمضان، والحج أيضا بيجي مرة واحدة في العام، فربطه الله بمنازل الأمر لأن منازل الأمر في بروى الشمس عشان رمضان نصومه في الصيف، نصومه في الربيع، نصومه في الخريف، ونصومه في الشتاء، والحج في الصيف، والحج في الربيع، والحج في الخريف يا الله. فربط الصيام وربط الحج بمنازل الأمر ومنازل الأمر تنسح في بروب الشمس كل 33 سنة بيجيبوا سنة كل 33 سنة وثلث بيجيبوا سنة منين أهل الكهف ربون أله ونبسوا في كهفهم سلاة سنين على استعداد سنين الشمسية تلت طب بسنين القمرية وازدابوا تسعة بتاء الزكاة حدد نصاب ويمر على الحوش أما الزروع حددت نصابا وفيه راي لجمهور الفقهاء كل ما نبت من الأرض فيه زكاة ده الإسلام الاسلام لا وإحنا ظهرنا كده في اركان الإسلام كلها أعمال ظاهرة لكن الإيمان ما فيش إيمان بمشاهد الإيمان بالغير ما يصحش اقول انا واقف في مسجد الجمعيه الشرعيه في محل روض دلوقتي وشايف لان ده واقع وشاخص لكن الايمان بالغيب طب اركان الايمان احنا عرفنا اركان الاسلام بني الاسلام على خمس طب اركان الايمان ايه بعض الشباب بيتلخبط فيه لما تيجي تساله تقول له اركان الاسلام يا ابني يقول لك حديث سيدنا النبي بني الاسلام على خمس طيب اركان الايمان ان تؤمن بالله وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقضاء والقدر هذه الايمان يبقى اركان الايمان كلها إيه؟ غيبيه لان ما فيش ايمان بمشاهده ايمان غير عن غير يؤمنون بالغيب يبقى الايمان كله اركان غيبيه ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره حلوه ومره بالايمان طب نشوف الاحسان قبل ما نرجع ثاني للايمان ايه هو الاحسان وايه دي اعلى مرتبه حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم قال الاحسان ايه ان تعبد الله كانك تراه يا الله ده انت بقى انت وصلت لدرجه ايه المشاهد احنا ما نقدرش عليها كبشر عادي اوعى انك عن رؤيه المراقبه الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك يبقى في منزلة مشاهدة وفي منزلة مراقبة اعبد ربنا كأنك انت فيه فإن لم تكن أنت تراه فهو يراك طب حاهمس في أزل بعض الشباب اللي مشهوره في القرى كلها يقف على النصي يطفي اللمبه اللي في العمود او يكسره آه؟ عشان تبقى الدنيا ضلمه عشان يعاكس يتكلموا كلمه بؤ ان ما همهم لازمه طب انت بتستحي مني ومن فلان ومن فلان ومن اطفال ويمكن اصغر منك او اكبر منك طب ما بتستحيش من ربنا ليه اقف يا اخي مع نفسك واقفه اذا ما خلوت بريبه في ظلمة والنفس داعيه الى الطغيان فاستحي من نظر الاله وقل لها يا نفس ان الذي خلق الظلام يراني ما هو مش عايز عشان يشوف سبحان الله إذا ما خلوك بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها يا نفس إن الذي خلق الظلام يراني طيب كل شيء في الكون يدل على وحدانيه الله لأن كل شيء في الكون فيه زوجية إلا الله إلا الله سماء وأرض يا الله حتى الظر سلب موجب رجل وامرأة الزوجين ومن كل شيء خلقنا زوجين لكن الفرد الصمد الله الله ربي الله ربي لا أريد سواه هل في الوجود حقيقة إلا هو الشمس والبدر من أنوار حكمته والبر والبحر فايد من عطاياه الطير سبحه والوحش مجده والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل يهتف حمدا لله في خلاياه والناس يعصوه جهرا فيسطرهم وينسى العبد وليس ربي ينساه لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ربنا جعل في كل شئ في الكون آية تدل على أنه الواحد يا واحدا في ملكه لقد علمت بأنك أنت الأحد لا أنت مولود ولست بوالد كلا ولا لك في الوراق وفؤا أحد طيب اجناس الكون إيه اربعه جماد فوق منه نبات فوق من النبات الحيوان القمة الانسان ده أجنس الكون طيب أجنس الكون الجماد والنبات والحيوان والانسان فيهم حياه الجماد في حياه ناخدها من السلسلة الاولانيه كده الجماد في حياة نعم نعم فيه حياه خدتها من ليهلك من هلك عن بينه ويحيا من حياه عن بينه يبقى الهلاك ضد ايه ضد الحياه ولما يجي ربك في لقطة بقول كل شيء هالك إلا يبقى بكل شيء قبل يوم القيامه كان فيه حياة ها طيب الحياة في الجماد احنا عايزين مظاهر الحياة في الجماد ايه اولا ايه مظاهر الحياة في وفيك في الإنسان ما هي الحياة بالنسبة للإنسان او بالنسبة لأي مخلوق الحياة ان يقوم المخلوق بالمهمه اللي اتوجد من اجلها ده الحياه مش جر وفر وجمع مال من حرام وحلال لا الحياه ان تقوم بالمهمه التي وجدت من اجلها طب المهمه اللي انت اتوجدت من اجلها ايه مش احنا اللي هنحددها وما خلقت الجن والانثى الا ليعبدوا ايه هي العباده عشان نبقى متفقين من الأول طاعه طوعيه منسوجه بمحبه قلبيه مبنيه على معرفه يقينيه ترضي رب البريه وتفضي الى سعاده ابديه ده العباد طيب نرجع بقى مظاهر الحياه في الجماد مظاهر الحياه بتاعتنا البشريه خلينا في العرف بتاعنا الباكر عشان نوصل للحياه الايمانيه احنا فاهمين ان الجماد جماد ميت وخلاص ما حاجه مات. ها؟ لا الجماد فيه حياه حياته تنسبه طب عزين مظاهر الحياة فيه ها انت مظاهر حياة عندك ايها ايها الانسان بتتكلم بتسمع بتتحرك بتحس عندك عواطف ده برضك موجود عند الجماد تعالى كده الجماد بيسمع نعم اذا السماء انشقت وقادلت لربها وحقت أي وحق لها أن تسمع يبس ها بتسمع ده بتتكلم ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طرعا أو طرعا قالت أتينا طائعين يبس بتتكلم بس احنا ما نفهمهاش لان لأن عندنا آياء في القرآن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تبقهون تسبحهمك طيب يبقى الجمال بيسمع ايوه وبيكلم ايوه لا ده بيتحرك انا مش هجيب الايه اللي بتقول يعني هجيبها الاول كده تجارب عمليه عشان الشباب الصغير زمان كانوا بيعلمونا واحنا في الكدائي والاعدادي جيب لك عايز مغناطيس قضيب مغناطيسي يجيب قطعه حديد ويجيب مغناطيس ويجريه في اتجاه واحد يقوم الحديدة تتحول من حديدة عاديه إلى حديد بقى بقت مغناطيس فعشان يورونا الحركة كان يجيب لك شد برادة حديد في أنبوبة اختبار ويجر على, على الأنبوبة دي مغناطيس في اتجاه واحد تلاقي ذرات البرادة في الأنبوبة تحركت مين اللي حركت؟ الحركة دي مش مظاهر من مظاهر الحياة طب ما تجيبها بقى من القرآن وترى الارض هامده فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت ووربت وانبتت من كل زوج بهيج سبحان الصانع طيب. عندهم عواطف البنات عنده عواطف ايوه عنده عواطف بيدق على الكفار وما بيركش عليه ويبكي على المؤمنين تعال كده برضه في القران لما ربك بيتكلم في سوره الدخان عن فرعون وعن من على امثال فرعون السماء بكت عليهم السماء فأكتب السماء تبكي على غير فرعون تبكي على المؤمنين وعندنا حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم بكى عليه مكانان مكان في السماء ومكان في الأرض المكان اللي في السماء مكان صعود العمل إلى الله والمكان اللي في الأرض مكان سجودك أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد فأكسروا من الدعاء وأنتم سجود أهلا الجماد بيبكي يا الله يبقى إذن في حياة نسبه ما قولش عليهم جماد ما فيهش حلقة في حياة طب من رأيها للنبات؟ ايه مظاهر الحياة في النبات؟ وقبل ما نتكلم في مظاهر الحياة يمكن بعض الشباب يقول لي طيب ما من مظاهر الحياة هي النمو هل الجماد بينمو؟ اقول له ايوه هجيب له مثال عشان ما نختلفش فيه كتير الشعب المرجانيه بتنمو ولا لا تنمو طب الشعب المرجانيه علماء العلماء بس لما جم يقسموها قسموها دخلوها في ضمن الجماد طيب تنمو ولا لا تنموش اذا ان وصل لاوائل مرحله النمو النبات بينمو كلنا بنشوفه الزرع بيكبر قدامك وبتشوفه طب الزرع ده فيه نمو بس لا ده فيه احتياط وفيه حفظ النبات بيفرط الجو بيختار ازاي بيختار اختيار حصري وقصري سبحان الصانع حضربلك لك يسهل عشان تعرف اختيار النبات احنا كلنا فلاحين عندك حته زارع فيها شجرتين جوافه وشجرتين مانجا وشجرتين برتقال وبين الشجر كده انت راجل نشيط ومش عايز سيب حته فاضيه جبت شر... عودين شبطه وقابلك واحد بيبيع حنظل رحت جايب بركتين حنظل وزارع في نفس الاراء اللي انت يعمله اه انا عم حنقول فدا دي اراء لما تيجي تسقيه بتقول الميه دي هتروح للتفاح تديله حلاوه خلاها ميه مسكره والميه اللي هتروح للحنظل اللي هتديله مر خلاها مرره اه؟ طب مين اللي اختار النبات بقدرة المجد بقدرة الله كانوا زمان بيعلموني بيقولك النبات بيتغذى على طريقة الضغط الاسموذي لا دي طريقة خاطئة لان لو بيتغذى بطريقة الضغط الاسموذي كان كل النباتات تاخد العناصر زي بعضها لكن دا انت تبص تلاقي التفاحه بقت يانعه تصر الناظرين حلوة المذاق البرتقاله بحلوة المذاق تصر الناظرين ارمي الشطح ليه يلسع اللساء طيب ما المينطاح الماء واحد والمصنف له الله طيب حستاذن حضراتكم بقى ارجع لك ايها الانسان مش ربونا علو في انفسكم افلا تبصرون انت لما جيتش لبت المي من القله او من الكبايه او من الحنفيه او من الازازه ما جيتش مره تضوء على ميه العين الدموع بتاعت عينك لا حدقة ملحة طيب ما جيتش مره تدوق السماخ بتاع الود مر طب واللعاب اللي في حلو ولا مر ولا مالح حلو انت لما جيت تشرب من الكبان وممكن تكون ما السنة السنه بتاعه الشرب ورحت كاريب مره واحده ولكن السنة في الشرب ان تجعل فربك على ثلاث حسايات بسم الله وتشرب التلت شرب الحمد لله والبعد الإناء عن فمك في الطب عند حبيبك صلى الله عليه وسلم ثم تقول في الجرعة الثانية بسم الله وتشرب التلت الثاني الحمد لله ثم في الثالثة بسم الله الحمد لله ماء سميت الله عليه ثلاثة وحمدت الله عليه ثلاثة تستحي أعضاءك أن تعصي الله ماذا دام هذا الماء المسمى عليه والمحمود الله عليه في جسدك تعال بقى انت لما تريد ليه ميه العين جت حابقه وليه ميه الودن جت مره وليه ميه اللعاب اللي في البقع عذب زلال ما بالنبي صدقك انه الله فاتجعل ميه العين مر حابقه ليه لان مقله العين حتى الدهن فحفصلك بالملوحه ها؟ قبل ما يجيبوا الديب فريزر والثلاجات والحاجات دي لما كنا عايزين نحفظ حاجه كنا نحفظها بايه نملحها ولغايه دلوقتي المخلل الست اللي بتعمله في البيت لو لو نسبه الملح قلت بعد ثلاث ايام بتاع المخلل بتاعها ريحته فسوح فاقوم ربك عمل الماء العين مالح عشان يحفظها من النتن سبحان الله طيب وميه الويب طب العين لها غطا ساعه ما تشبه بر ولا, ولا حاجه ولا حاجه بتيجي عامل كده ما شاء الله واحدة ما في العين ها الودن ما لهاش جعل الماءها مر عشان الحشرات ما تستصيغهاش طب وانت صاحي هتعمل كده في الهموش طب ولما تنم من اللي هيحرسها لك الله جعل ماء الاذن مر حتى لا تستصيغه الحشرات وانت نائم يا نمان يا الله طب ادلنا احنا جبنا العهد وجبنا الود يبقى عايزين نخش على الحواس الخمسه الظاهره اللي العلماء اتفقوا عليهم ربنا لما خلق الكون وخلقك يا عبد الله وكرمك الكون مخلوق لأجلك الكون مخلوق لأجلك أنت أيها الإنسان ولذلك في حديث قدسي يقول فيه رب العزة ها يا ابن آدم خلقت الكون لك وخلقتك لعبادتي فلا تنشغل بما هو لك عما أنت له شوف أنت مهمتك إيه وعملت طيب هنشوف نعم ربنا واعجاز ربنا معاك في العين وفي أنفسكم افلا تبصرون اللي عند المقله اللي هي حبايه العين حته ده حطاها لك في صندوق من العظم حواليها عظم من جميع الجهات وهي منخفض الصندوق عشان ستاتنا زمان كانوا بيعلموني يقول لك العين دي جوهره فعلا هي جهارة والجوهر احنا عليها مين اللي حافظ لك عليها ربك جعلها صندوق من العظم حوالها من جميع الجهات عشان يقيها الصدمات والله كمات ما مجلس لحية مقرة العين العظم يحميها لدي واحد وجعلها تفون عشان تغض عن ما حرم الله يا الله كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم وكل المؤمنات يغضر من أبصارهم جعلها تفون عشان تقفلها عن ما حرم الله لكن للأسف إلا ما رحم ربي بنتنجلها في الحرام ونجي عند الحلال الشيطان بقى ايه يشوهه ويزين الحرام ماذا اقول الرب يوم القاه ومرتكبت من العصيان احصاه والعمر يجري وما قدمت من عمل يمحى به الذنب او يرضى به الله انا اشتري بنعيم الخلد فانيه يا ويل من ضل والشيطان اغواه الخير شرا يشوهه فتاباه والشر خيرا يحسنه فتهواه لا اله الا الله طيب وجعل في الجفون رموش عشان تحوش اشعه الشمس والغبار عن الجوهره دي ما بحسش انت حاجه في الرموش دي في واحد راح للحلاق وقال له قصر لي حسن احسن لي الرمش طول من اللازم انت رحت حلاقك ايه لا, لا لكنه يمكن بتحلق كل شهر او كل شهرين طب انت ما جيتش مره كده قلت للحلاق قصر اللي يمشي عيني ما هو شعر زي الشعر زي شعر الراس وزي الشعر الداخلي واللي في الجسد ها شعر بتاع الراس بينمو وشعر الجبن ما بينموش الا بقدر قدره الله لا سبحان الله يا جاب إنها انها الله لا ده فيه كمان اعجاز جعل فوق العين حاجب ليه مهمه عشان اما تستحمى او الدنيا تنطر عليك ما تجيش ناحية الجهارة والحاجب ما هوش مستقيم لا اهو يا الله عشان لو نزلت شوية ميا من الدش ولا ميا من المطر وانت ماجي تقوم تجيش ناحية الجهارة وتجي نازله دايمين او نزل شمال يد من انها يد الله لا اخذ كمان اعجاز العلمي في القرن العشرين أسوا درجة حرارة العل وحدي. درجة حرارة جسم الإنسان كام؟ 37 ونصف درجة الحرارة العادية من 37 إلى 38 إلى 38 هذا درجة العديدة إذا كنت إذا عند خط الاستواء أو احنا الحرارة من الناس اللي عايشون عند خط الاستواء ستجدها كام 37 روحنا عند القطب الشمالي أو القطب الجنوبي ستجدها درجة حرارتهم كام؟ هل هي 37؟ هل هات دعوا بالبيئة التي فيه؟ طب وانت جسمك موصل جيد للحرارة والكهرباء معايب؟ جسم الإنسان موصل جيد للحرارة والكهرباء العلماء قلون في القرن العشرين حراره درجه درجة بس لوحدها لقوها تسعة ودرجة حراره الكبد الواحد ولقوها أربعين وإذا قال لي عن أربعين يقولك الكبد كسلاب. يا الله طب ليه ما حصلش استطراق في درجات الحرارة دي ليه التسعة ما تضغطش لسبعة وثلاثين وله الأربعين ما إلى سبعة وثلاثين يا نمر إنها يد الله طب بقى تعالى بقى أدلم جبنا الحواس الخمسه اللي ربنا علمهم للإنسان اللي هم الحواس الخمسه الظاهرة والعلم كانوا متأجبين لما قالوا الحواس الخمسه الظاهرة لأن فيه حواس غير ظاهرة ما نعرفه الحواس الخمسه الظاهرة البصر السمع الذوق اللمس الشم طب ما في حواس غير كده انت بتحس بالبعد بايه بتحس الحب بايه بتحس الغضب والمرتبه بايه اذا فيك مدركات لا يعلمها الا الله والعلماء كانوا متادبين مع الله لما قالوا الحواس الخمسه الظاهره طب ما تيجي للقران والله اخذكم من بطون امهاتكم لا لا تعلمون شيئا وجعل خلي بالك وجعل لكم ايه السمع السمع والأبصار ده اللي الجيل الأول السمع ولا الابصار. السمع الجيل الأول إلا في أي اثنين ها ربنا أبصرنا وسمعنا في صورة السجد وفي صورة الزمر فإذاهم ونطم في فيه أقرى فإذاهم قيام ينظروا ده في القيامة لكن في الدنيا السمع جيل قبل البصر أدي واحد الملاحظه التانيه ان السمع جت مفرد والابصار جت جمع ايه الملاحظ اللي ناخده ليه السمع جاي قبل البصر في القران وجعل لكم السمع والابصار تعالى بقى هنا ليه القران قدم السمع على البصر لان حاسه السمع اقدم فيك من حسة البصر ازاي عم يشيك الطفل ينزل من بطنم ويسمع لكن ممكن نوع الثلاثة ايام ما يشوفش يبقى من اللي شاف الأول؟ من اللي الحسن اللي اشتغلت الأول؟ السمع وهي الحسن اللي ما بتنامش لو انت نايم وعايزين نصحيك هيعمل لك كده؟ ولا يحدث صوت جنبك عشان تصحى؟ طب احنا عايزينها من القرآن ربك لما جه لاصحاب الكهف او لاهل الكهف عشان ينيرهم تلتميه سنة, سنه ولو حتبتعد القمريه تلتميه وتسعه عمل معاهم ايه فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا عطلنا حسة السمع عندهم يبقى السمع جه مقدم ليه لانه اقدم حاسه اقدم من البصر ادي واحده وايه كمان وهو ما بينامش حاسه ما بيتنامش وبها لاستدعاء الله طيب ده السمع ده مفرد والابصار جت جمع السمع مش عايزه تتجه ناحيه الصوت بتسمع اللي بيكلم من اليمين واللي بيكلم من قدام واللي بيكلم من ورا من جميع الجهات بتسمعه ما لوش جهه لكن البصر عايز جهه انا شوف اللي قدامي طب انا عايز اشوف اللي وراي لكن السمع ملهوش جهه طيب ساسال سؤال صغير كده طب ليه ربنا خلق لك ودنين وليه خلق لك عينين واعتبرهم نعمه ومن علينا بها الم نجعل له عينين ولسان وشفتين ليه عينين وليه ودنين ولسان واحد ليه عينين شوف الحكمة الالهيه سبحان الصانع لان لو عين واحدة لا تشوف الثلاث ابعاد بتوع أي منشاه أي منشأة على ظهر الارض ليها ثلاث ابعاد طول وعرض وارتفاع عشان تشوف أبعاد من لازم يبقى لو عين واحده ما تشوفش الثلاث ابعاد في وقت واحد تشوف بعدين لو قفلت عين وجيت تشوف اي منشاه هتشوف البعدين يا الطول والعرض او الطول والارتفاع او العرض والارتفاع لكن يبقى عينين الم نجعل له عينين طب وليه ودنيه <تصفيق> سبحان الله وانت ماشي في السكه وسمعت واحد سايق عربيه وراح ضرب كلاكس من غير ما تبص وراه بتيجي حوض يمين او شمال يعني العربيه حتحد من هادي بجوخ جنب كده طيب ايه على عراقك لانك سمعت صوت العربيه جاك الودن اللي ناحيه الصوت بتسمع قبل تنه بواحد على 1620 وعشرين جزء من الثانية. يا من؟ يا الله، يا الله، الكون مملوء بأسرار الله إن أردت لها تفسيرا أعياك. قل الطبيب تختفته يد الردى يا معالج الأمراض من أرداك. كل المريض نجا وأوفي بعدما عجزت فنون الطب من الذي عافاك كل الصحيح يموت بغير علا من يا صحيح بالمنايا داك وإذا رأيت الثعبان ينفس ثمه فقل له يا ثعبان من بالسم حافاك وقل له كيف تحيا أو تعيش يا ثعبان وهذا السم يملأ فاك وإذا رأيت النحلة قاطرت من بطونها شهدا فقل للشهد من الذي حلاك واذا رايت اللبن المصفى من بين فرس ودم فقل له من الذي صفاك انه الله طيب نرجع للحواس تاني ولا نرجع لموضوعنا في الايمان طيب قلنا مظاهر الحياه في النبات في اختيار ايضا في اختيار بدليل ان كل نبات ياخذ العناصر اللازمه للثمره اللي هيطلعها تعالوا مظاهر الحياه في الحشرات والحيوان لسه ما وصلناش للانسان هي الحشرات ركز رأيك فيها مظاهر حياه ده حيوانات حشرات بنتسحلها ما لا يا اخي النمله نمله اللي كانت عليها النبطيه نمله الحراسه اللي شغلت في الشرطه والجيش يا الله. نملة قالت نمله يا ايها النمل ادخلوا متاكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنودهم وهم لا يفعرون شوف العدل عند النمله يا بني البشر النملة اللي وقفة اللي عليها الحراسة بتنظر أخواته يا أيها النمله ادخلوا مساكنكم ليه؟ لا يحتمنكم سليمان وجنودهم وهم لا يفعرون حدوس عليكم من غير ما يشوفوكم لكن احنا عمل نظلم وبنظلم ساعات مش بنظلم غير نهد احنا ساعات بنظلم نفسنا ها؟ وعارفين كلنا عارفين ان ربنا محرم الظلم يا عبادي ان حرمت الظلم وجعلته بينكم محرم فلا تظلموا اوأ تظلم لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه الى الندم تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليه وعين الله لانتنم نملك اتكلمت وسيدنا سليمان فيهم ففهمناها سليمان عرف اللغة بتاعته فتبسم, فتبسم ضحكا من قولها اللهم صل وسلم وبارك عليهم اجمعين تعالى للهدهد ادركها في الحجم طائر من الطيور سيدنا سليمان تفقد الطير ملأش الهدهد في مكان توعد هقتله حب بحث أو يقتيني بسلطان مبين يا الله لأن الأبرار دائما ينزلوها ترتيب تنازلي أما الأشهار يصعدوها هو ابن الذين دا كان وقفوا الدم وحرك كفية في العربية دانا دا يا حضربوا ألم لا لا ألم ايه دانا دا حقتلوا لكن الأخيار يرتبها ترتيب تنازلي اقتلوا يوسف لا لا من قتل إيه اطرحوا أرضا لكم وجه أبيكم ألقوه في غيابة الجب عشان برضا كنك لو سبناه في الصحراء حي غيابه وفترس يفترس لأ حطوه في البير عشان يجي واحد يأخذ مياه ليه لا لا لا. يعني الأبرار بيرتبها تركيب تنازلي الأشرار بيرتبها تركيب تصعوبه سيدنا سلمان قال حدبحت حقتلو حدبحته أو يجبلي هو كان فيه فماكة صغيرة بعيد يا جيه الهدو أحطت بما لم تحف به تعال انت اقولها لمدير من مدراء الدنيا او عظيم من عظماء الدنيا هتلاقي الزباليه تطلعوا كتفوك بقول لسيدنا سليمان الرسول الملك احط بما لم تحبه وجئتك من سبا بنبا يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم إه اللي عرف الهدهد إن المملكة دي اسمها مملكة سابق وان الملكه بتاعتهم واحدة ست وده ما زعلوه اللي زعلوا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من, من دون الله في قضية التوحيد عن الطائر سبحان الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كما اللي له أو كما قرار الله الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين ونحمدك ربنا حمد الشاكرين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ثم أما بعد اخذنا لحظة ملاحظة على ان السمع تقدم على البصر ليه وجه السمع مفرد والابصار جمع ليه لأن الابصار عايزه اتجاه معين ها أما السمع مش عايز التجابة تسمع من جميع الجهاز بضلاً جبنا تقديم في القرآن هنجيب كمان تقديم بقى بالمرة مين اللي مقدم على مين؟ الحياة ولا الموت؟ في القرآن الموت اتقدم على الحياة؟ هاتها سوره الملك كده؟ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلقه؟ الموت والحياة؟ اللي اللي بوجها قبل الحياه ده احنا فرقنا البشر كده ان احنا بنجي حياه وبعدين بنموت لا ده الموت يتقدم طب ما تجيبها في غافر قالوا ربنا اما اتنسناتين واحييتنا اثنتين فاعترطنا بذنوبنا طب ما تجيبها بصوره البقر. كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ليه المبدئ الاول دا العرف بتاعنا البشري ان احنا بنجي حياه وبنموت يبقى الحياه هيبقي الاول ده في العرف بتاعنا البشري القاصر لكن ربك قدم لفظ الموت على لفظ الحياه عشان يلفتنا لفته ايمانيه على ان فيه موته انت ما حسيتش بيها لكن انا مت قبل كده ايوه ربك لما خلق ابوك ادم عليه السلام وانت مش كنت زرع ظهره هل في جزء من ابوك؟ وابوك فيه جزء من ابوه وابوه وابوه لغاية ما توصل لآدم فيك زرة من آدم اللي الحبيب صلى الله عليه وسلم سماها إيمان الفطرة ما من مولود إلا يولد على الفطرة ولكن أبواه هم اللذان يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه آه الزرة بتاعت آدم هي بالفطرة طب انت فيك زرة من آدم طب ايام أبوك آدم انت مش كنت زرة؟ وربنا خد عليك عهد وانت في ظهر آدم ما تقراها كده في صورة الأعراق وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم زرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألاتوا ربكم قالوا بلى قال لا, لا لا يعني احنا متخذ علينا عهد وإحنا ظهر في ظهر ربنا آدم ولذلك رب ورد في صحف إبراهيم عليه السلام يقول رب العزة في صحف إبراهيم عبدي اخربتك من العدم إلى الوجود، واخترت لكم الجود، وأنشأت لكم الأسماع فسمعتم، والأبصار فأبصرتم، والقلوب ففهمتم، والعقول فعلمتم، وأخبرتكم بالوحداني، وأشهدتكم بالوحدانية لي فشهدتم. شهدنا إمتى؟ وإحنا ضارب ضاربنا آدم، هاه؟ ف... وأشهدتكم بالوحدانية لي فشهدتم، وبعد الإقرار أنكرتم. وعند الاقبال ادبرتم فلا ذلك منا فمن تاب قبلنا ومن عمل شطرنا ومن عثر أقلنا عطاؤنا مبدوع وسترنا مسبوع عبدي انظر الى الأرض وإلى السماء وارتفاعها والارض واقفارها والبحار وامواجها والشمس وشعاعها وما غاب وما حضر وما غضب وما ظهر الكل يشهد بجلال الله الكل يغلم عن ذكر الله الكل لا يغفل عن شكر الله ويجي عندك انت ايها الانسان اللي ربنا خلقك بفضل وكرم ومختار انت والجد ها ويقول لك عبدي اذكرك وتنساني ينفع واشكرك ولا ترعاني عبدي لو امرت الارض لتكلعك من حينها او البحار لاهرقتك في معينها ولكن امدك بقدرتي وأهبك من قوتي إلى وقت وقدته لك وأبل حددته لك فوعزتي وجلالي لا بد لك من الورود علي والوقوف بين يدي أعدد عليك أفعالك وأذكرك أعمالك حتى إذا ظننت بالبوار اللي هو الهلاك وظننت أنك من أهل الناس قلت ربك يا عبد الله وليتك غفراني ومنحتك ردواني وغفرت لك الأوذار وقلت لك لا تحزن يا عبدي فمن أجلك سميت نفس الغفار بس خلي بالك ده لها شروط ما هي السيبة كده وإني لغفار لمن تابا اللهم اجعلنا منهم واني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا فاستبدا طب جزاؤهم ايه يا الله اولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين يبقى لفظ الموت في القران قبل لفظ الحياه عشان يلفتنا للموت اللي احنا ما شعرناش بيها من تذره من ظهر ادم ليوم وجئك الى الدنيا بقدرة بقدره الله هو تقول انا موجود في كون الله بتاريخ 1950 ولا 1960 ولا 2000 وكذا لا انت موجود في كون الله بره ظهر يا ادم سلسله لغايه ما اجن الله لك ان تخرج الى الدنيا وعمره في الدنيا مظنون يبقى اذا الموت الاولاني الذي احنا ما شعرناش بيها الموت الثانيه جت بعد حياه ها وكنتم امواتا فاحيات ثم يموتكم طال العمر انقصر لا بد من لقاء الله ولا في حد بيجيب تأشير مش رايح ها طيب. نقول لي ائتين رقائق لان بعض الحبايبين مخصوين ان اقول لي ائتين رقائق اقول لي اقتلق وسمحوني اذا كان الوقت الجري بعيد علي زين العابدين رضي الله عنه وصلى وسلم على جده علي زين العابدين ابن الحسين رضي الله عنه وارضاه كتب رحلة الحياة دي في القصيدة تشع نورا والله هي اغلى من الذهب. لو تدبرناها وعملنا بها سنفعل حياتنا. بيقول فيها ايه انا العبد انا العبد الذي اغلق الابواب مجتهدا على المعاصي وعين الله وعي يتنظروني بقى ابن صبت النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل معاصي يا اخي ما هي حسنات الابرار سيئات المقربين الى حتى بحجاعتهم بالنسبة له سيئة انا العبد الذي أغلق الأبواب مجتهداً على المعاصي وعين الله تنظر تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حذم خلي بالك أنا مش أخوتها كلها عشان هي طويلة هاخد الشواهد اللي فيه فيه لحظة تسمى لحظة الاحتضار دي لازم كل واحد هيمر بيها. حبيبك النبي مر بيها وقال إن للموت لا سكرات أمال إحنا هنقول إيه كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني والطيل المخدى عدل المخدى إوعى تزعل إوعى تذكر إذا كنت عند محتضر كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني دع عنك إبري يا من كنت تعدلني لو كنت تعلم ما بي كنت تعذروني يقدروا يعملوا لك ايه يروحوا لاشهر طبيب يعرفوه وقد اتوا بتضيب كي يعالجني ولكن الطب اليوم لا ينفعني واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هولي واستلت الروح مني في تغرغرها وصار في الحلق مرا حين غرغرني طيب الواحط الاخر حبيبك النبي معلمنا ايه نغمض العينين وغمضوني بعد الإياس وانصرفوا ليه تغمض العينين مع المطلوب مننا ان احنا نذكره بالله تعريضا لا تصريحا عشان ما يتجرش عشان يكون اخر كلامه لا اله الا الله محمد رسول الله قالها ما كررهاش عليه اللي اذا اتكلم بكلام دنيوي وغمضوني بعد الإياس وانصرفوا وجدوا في شراء الكفن لأن حبيبك النبي قال البصر يتبع الروح لو ما غمضناشا حيثنهم بعد شوية ما تقدرش تغمض عينيه خلاص حتى أنا ما فتحت آمين. وجده في شر الكفن فقام أحد الناس في عجل نحو المغسل يأتيني يغسلوني ده على واحد يكون فاهم يعرف يغسل فجاء واحد منهم فجردني من السياب وأعراري وأفرادني على ايه على خشبه الغسل ما لهاش فرشه ما فيهاش فرشه واوضعوني على المروه منطرحا وصار فوق حرير الماء ينظفني اسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا سلاسا ثم نادى القوم بالكافن والبسوني ثيابا لا تمام لها وصار ذي حنوط الحين حناتني وحملوني على الأكتاف أربعة وصار قلتي من يشيعني لحين صل الجناس مع إن الجناس مستحب في الخلاء لكن يجوز الصلاة في على مثل المساجد لكن هي استحبها أن تكون في خلاء ما فيش أماكن تخلي لقمة الجناس بمشيئة قائد إنها في المسجد. وحملوني على الأكتاف أربعة ومشى خلفي من يشيعني وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعاني صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني طب طيب الحتة دي يسأل سؤال بكرره كثير عشان يرخص في أزان الشباب صلاة الجنازة لها أزان وإقامة ولا ملهاش لا ليها أذان واقامه طب احنا ما بنشوفوش عم الشيخ اه ده الصلاه على من حضره من اموات المسلمين ايوه ما انت ما انتش فاكر الادان كان يوم ما اتولاد يوم مش حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان ربنا يرزق مولود ما يعملش زي ما احنا بنعمل نجيب الهون ونخبط ما تسمح كلام ابوك تسمع كلام امك وبص في وش عمك وش مخالك خالك ويضرب لا لا, لا ما الفاضي اللي بنعمله دي؟ أذن في الودن اليمين وقيم الصلاة في الودن الشمال امتذ يوم الولاد طب انت أذنت في الودن اليمين وأقمت الصلاة في الودن الشمال متى تؤدى الصلاة تؤدى يوم الوفاء ايه الملحظ اللي نأخذ ان عمرك مهما طلق خير اذا عم المرء حين الطفل يأتي وتاخير الصلاه الى الممات دليل على ان محياك يا عبد الله قليل كما بين الاذان الى الصلاه نبحثها <تصفيق> شويه في الحته دي ولا لا لا لا لا بيجي طب طب حقق انت لك كم يوم في كون الله كلنا متساويين بس الايام بتختلف مقدارا بس هم خمس ايام بتمر بهم في كون ربنا كل واحد بيمر بخمس ايام لان في ايه بسوره ابراهيم وذكرهم بايام الله ايام الله ايام انتصار الاسلام والمسلمين والانبياء والنبيات والامم السابقه دي ايام الله ومن ايام الله عمرك ايها الانسان في كون الله انت لك خمس ايام في كون الله بس اليوم بقدر الله مش بقدر نحن ولا لك لا نعرف نعرف ايه يوم مفقود ويوم موجود ويوم مورود ويوم مشهود ويوم ممدود. نقولهم تاني كم يوم خمس. يوم مفقود ويوم موجود ويوم مورود ويوم مشهود ويوم ممدود. اليوم المفقود اللي فات اللي فات الماضي اللحظه اللي فات الشهيق الزفير اللي فات او الزفير اللي فات اتفاد ولا ما فاتش رجعنا ثاني لا يبقى اليوم المفقود اللي فات طب واليوم الموجود اللحظه اللي انت فيها بفضل الله وكرمه في الحياه وعلى ظهر هذه البسيطه بفضل الله اغتنمها في طاعه الله اليوم الموجود اللحظة اللي أنت على قيد الحياة فيها حاجة. يبقى عرفنا اليوم المفقود واليوم الموجود هنمشي هذن نبسط فيها كتير. فا نقول اليوم المورود يوم الوفاة. ولا حد حجيب تأشيرة. مفيش تأشيرة. لو كان في تأشيرة كان خذها حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان الرسول الله حيا وباقيا فا اليوم المورود يوم الوفاة. اليوم المفقود. يوم الاله ذلك يوم مجنون الله الله وذلك يوم مشهود مش مشهود بس على مصاب حفظه الغربيه او على قريه محله روح او على جمهوريه مصر العربيه لا على العالم من نهار آدم عليه السلام لغاية ما تقوم الساعة ذلك يوم مجنوع له الناس وذلك يوم مشهور طب اليوم الممدود إما في جنة إلى الأبد وإما في نار إلى الأبد يبنت لك في الكاميرا ربنا كامل يوم خمس يوم مفروض ويوم موجود ويوم موجود ويوم مشهود ويوم ممدود طيب نرجع تاني بعد ما صلوا على في الجنازة ساعة ايه واخرجوني من الدنيا فواسف على رحيل بلا زاد يبلغني يبقى عند القطر ما بيقولوش هات الشيخ فلان ولا هات الحج فلان ولا هات الاستاذ فلان هات الرحمه هات الخشب هات الجثه يا الله وانزلوني الى لحد على مهل وقدموا واحدا منهم يلحيدني كشف الثوب عن وجهي لينظرني اسكب الدمع من عينيه اغراقا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 وتقاسم الأهل مالي بعدما من وصار وزري على ظهري فأسقالني فلا تغرنكم الدنيا وزينتها وانظروا إلى فعلها في الأهل والوطن وانظروا إلى من حوى الدنيا بأجمعها هل خرج من حطامها بغير الخطن والكفل وللحديث إذا أذن الله ببقاء واللقاء بقية قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم الجمعة ساعة إجابة فادع الله عسى أن تكون هذه الساعة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموال